بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدرك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبسوط وتكون الجبال كالعين المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأم وما أدرك ما هي نار حامية